ان الله مع الذين استقروا والذين هم محسنون والتوزيع هذه المحمود كل في كل زمان الذي لا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 إن شاء الله الكبرى يكمل شيئا صدقي شيئا يوجييه وحبرنا فما هو اليوم امتحان المفروش والامتحان المفروش الذي سنتكلم عنه ليس هو امتحان شهادة صولانية اكتشف الامتحان في فترة من الفترات مع فرصة شديدة على السرية الدائمة للامتحان كلف الدولة مليارات الجنيهات. كانت خسائر كبيره نتيجه لكشف الامتحان لان الامتحان حتى يبين مستوى الطالب لا بد ان يكون مستورا اذا كشف الامتحان بالطلاب لا شك أن الذكي والبريء ان يستووا في النتائج المنتهي والمؤمن ان في الدرجات العاليه لان الامتحان مكشوف فالامتحان لا بد ان يكون مستورا لكن الامتحان اليوم سنتكلم عنه هو امتحان من اغاريد الامتحانات امتحان مشروع وليس فقط وليس هذا الامتحان امتحان فادر اساس ولا شهاده جامعيه ولا رجاء من الدرجات العلميه ولا مقام من المرااتب الاكاديميه لكن هذا الامتحان اكبر واكبر واعظم من ذلك يمكن ان نسميه امتحان الدار الاخره وكلمة الامتحان دائماً لمنزل كلمة الامتحان الامتحان مرتبط بالمدارس الامتحان رخصة الغيالة مرتبط لمدرسة غيادة السيارة يسال يتعلم ويدرس كيف يقود السيارة يدخل الامتحان وربما ينجح وربما يفشل اي امتحان مرتبط لمؤسسة العلمين مدرسة أو جامعة أو مكان للتعليم Wahni impreza, mamy szóf, mamy klub w m. drsze, k. drsze. będziemy nazywać ją m. drsze, na ziemi, na ogół, na ogół, nie jest m. drsze, specjalna. Wiedzmy, że m. drsze są فيها. فمدرسة الحياة ليست مدرسة خاصة وإنما هي مدرسة عامة للجميع. يعني هذه المدرسة فيها الصغار والكبار فيها الرجال والنساء فيها العزقية والأغبياء فيها الموقوسين والرواسات فيها كل طبالات المجتمع. كل في هذا البشر. والله في هذه المدرسة العامة التي هي مدرسة الحياة. هذا اسم المدرسة وصفة هذه المدرسة. A ma الجغرافي لهذه المدرسه هو الكره الارضيه محل هذه المدرسه وميدان هذه المدرسه مساحه كبيره واسعه شاسعه في طول الكره الارضيه وعرضها هي كره ربنا يدعو عليها على محل الدراسه وميدان المنافسه اخرجه الله جل على ادم عليه السلام من الجنه وحواء ومعه ابليس وقال لهم مخاطبا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومناع الى حين لكم في الارض يعني محل الامتحان محل الدراسة محل الامتحان هو الارض المره بمعنى ان هذه المدرسه شامله واسعه تسع الجميع يعني كل طالب في هذه المدرسه عنده قناه محفوظه ومكان محدود طالب يورد بسبب ضيئة الاباكي او بلدة الامكانيات. فهي مدلسة نشمل الجميع. اي طالب سواء كاوروين ويمراء صديراً ام كبيراً لو كان وموقع في هذا المدلسة. فكأنات محفوظة وخانات محجوزة. هذا ما يتعطى بالموقع. اما ما يتعلق بالمواد لأن المدلسة. لانه ما هي مدلسة اللي احضر فيها وفيها مواد. فالمواد التي رأس في هذا المدلسة ماددين اجبار الى دين الماده الاولى كلام الله عز وجل والماده الثانيه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام والقران والسنه والحد الواجب من هو الحد الذي تصف به العباد يعني في حد ادنى الانسان لا يعذر بغيره هذا الحد الادنى وهناك حد اعلى وهو جزء العقاب كاملا Kazuję من السنة tego, żeby من السنة واجب على tym رجل w tym momencie, w tym momencie, w من momencie, ما tym momencie, w tym يعرف ما هو الواجب momencie, الواجب وما هو الحرام w الحرام فالحد ذاتنا w momencie, w على جميع المسلمين والمسلمات momencie, المواد الأولى كلام الله عز وجل والثانية كلام النبي عليه الصلاه والسلام بغية المواد اختيارية المواد المتنوبة المختلفة غير القرآن والسلوة كلها مواد اختيارية دول حربية مادة اللغة العربية ومادة الكيمياء والفيزياء والأحياء والجغرافيا والتاريخ والرياضيات وغيرها من مواد اختيارية من درسها ازداد خيرا من لم يدرسها لا يطالب بها لكنها يطالب في المقام الاول ماذا اطالب من كلام الله وماذا فهم من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام هذه المواد الاخباريه المدرسه في هذه المدرسه لا بد لهذا المواد من مدرسين ومعلمين لابد لا يستلم منكم مدرسه خالد المعلمين وجود الله من غيره الى المعلمين تبقى ميدان للعب واللغه فلا بد من المعلمين المعلمين المسؤولين من التدريس في هذه المدرسة اختارهم الله جل وعلا على درجه عالية من الكفاءة والتخصص والعلمية والفهم وهؤلاء المعلمون يتمثلوا في الرسل الذين اختارهم الله جل وعلا من بين البشر الرسل اختارهم الله جل وعلا ليكونوا معلمين للبشرية في مدرسة الحياة على ظهر القرارضية بدءاً ب نوح عليه السلام والتهان بالمصطفى عليه الصلاه والسلام هؤلاء المعلمون على درج عالم الفهم والعلم بالشريعة بكلام الله عز وجل وبشرع الله للدعاء اعلم الناس بالله وبشرع الله الانبياء والرسل ما في انسان من البشر اعلم من الرسل والانبياء بالله وبشرع الله اي رسول في أي امه هو اعلم قومه شكير الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه الامه افصح الناس واعلم الناس واعرف الناس بالناس واعلم الناس بشريعه الله عز وجل واتقى الناس لله رب العالمين واعبد الناس لله رب العالمين المصطفى عليه الصلاه والسلام وللاسف المفترض ان يكون في كل معلم لازم المعلم يكون اعلم من الطلاب والتلاميذ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 Zapiszcie, czy jest to w stanie, czy jest to w stanie, czy jest to w stanie, czy jest to w stanie, czy jest مدارس خاصا المعلمين القرآن والسنة مادة الدراسات الإسلامية أو التربية الإسلامية المعلمين هؤلاء حمل رأي وما رسم وصي لذلك كان هذا العصر وصي للبلاد رب الجل والعلا أنا عبده العلماء فقال عز وجل ومن دعا الله وعمر الصالحين والقائمين الذين مسلمين ما في من الذي nie الى الله انه على اشد بالاميه وهذا المعنى هو الذي يحتبس منه الشاعر المعلم وفي التبجيره قال المعلم يكون رسولا كان المعلم ان يكون رسولا بمعنى هناك شبه من المعلم بالرسول لان المعلم يقوم بالتوجيه كما يقوم الرسول والتعليم والتوجيه لكن فرق بين المعلم اينما المعلم يكون داعا لمن هذه الانبياء ورسل يتعلم ويدرس ويتفقه ويعلم الناس قولهم المعلمون في هذه المدرسه ما ليس بالام طلاب الذي قال من جميع في gdy mukallafim, a one gdy są w studiach w tej uczelni, nie są dotarli do etapu w tej uczelni. Mukallaf i bani al w tej uczelni. Czyli, czyli, في هذه أمدز. لولا جميع الإصرار والسلام رفع الضرم عن ثلاثة: منهم الصغير حتى يحترم، منهم المجنون حتى يفهم، والنائب حتى يستقيم. أو لا يثلاثة في حال الاستئناف من دراسة. عندهم حالة نقول أطلع وأطر من الدراسة. المجنون لا يعتبر دايم في المدرسة إلا إذا رجع إليه العبد أو إذا اكتسب صفة العبد. Sprawozdawca من obecny. يكون طالب chwili nie يكون żadnych problemów z tym, że w tej chwili nie ma żadnych problemów z tym, że صارف بطريقة لا إجبارية غير اختياريه هؤلاء بقولنا إنهم حاليس نايف إلى أن توفر الشرط. وهو التكليف والبلوغ. وهذه المدرسة غير محصورة في عالم الجنس وإنما هي مفتوحة للجنس والجن. يعني مع مع ذلك إنه الجنس عندهم زبلاء في وهم هم الجن. ديرنا رزقنا عنهم وما قرأه الجن والنساء إلا لأن ما هو الغميل من رسم وما يريدون أن يبعنون إن الله هو رزاق بالكوة المسيحة الابنين الاثنس والجن هؤلاء من منهم التالسين في عالمدرسة المكلذين منهم الله في عالمدرسة أما ما يتعلم الفترة التلاسية في عالمدرسة طبعاً لها اتلاف المدرسة, المدرسة. وإلا لا ما دخلت الاتحاد فتشوف وحاصيل الاتحاد فتشوف وإنه هو تنفيذ المدرسة ومكان الاتراسة وطبيعة التالسين والملهج التلاسي w tym momencie, gdybym się nie udał, من سن البلوغ udał, gdybym się nie سن gdybym się nie udał, gdybym się nie udał, gdybym się nie udał, gdybym się nie في gdybym się nie udał, gdybym się nie udał, gdybym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 بعض الناس اتصل عليهم علامات القلوب عمرهم 15 سنة وبعض قليلا لكن السين الشرعي حتى إذا دخلت العلامات إذا بره 15 سنة يعتبر من البالوين ويعتبر كذلك أنه كلبي 15 عام وما ذا العمر ثلاثين عام تقول الفترة الدراسية هو خمسة عشر سنة حبيصار ماذا فعل فيها وماذا وماذا عام يعني المدارس في ودأكس في تاريخ محدد. إذا مدرستك شاغلة لهذا التاريخ تكون مولعة إجازة معروفة وعطلة رسمية سرورية. لكن مدرسة الحياة تحتوي فترة دراسية من الناس ما دراسية من الله جل وعلا العمل وبعض الناس ما الناس الناس لا على او 1000 سنه او 3000 سنه كما في الهمم الماضيه في الهمه سالفه الفضل الواحد يعيش الاف السنين إلى زمان وهذه أقل وأضعفها مع أكثر أكثر هذه مغريين السجن بالسرعى، مغريين الناس من يتجاوزان إذا الفترة الدراسية تمتد من مرحلة الولو إلى زمن الوفاء. ونهاية الحج. بعد التدريب فترة دراسية، معلوم في نهاية فترة دراسية ما سيكون في نهاية كل فترة الامتحان، بروفة الامتحان في نهاية فترة دراسية. الإنسان لما يموت إلى عين يسابه. يوسع به الى حجره الامتحان كما قال الشاعر كل ابن انثى ولو طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول وكما قال الله عز وجل في الحكم على البشريه انه لازم يصل الى نهايه الفتى الدراسيه كل من عليها فان ويبقى منكر ربك الجلال والاكرام اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في مروج مشيئه أثر الدراسة لا بد أن تزيد وليس أثر الدراسة له لازم يحمل إلى, الامتحان. إلى حجرة الامتحان هي شرع اسمها القبر إلى المقابر، والقبر ده لفصلح الدراسة نسميه حجرة الامتحان يحمل على اعلام الرجال بعد ما يُغسل ويكفن ويطير ويصلى على صلاة الدراسة يقدم إلى الامتحان يُغسل إلى حجرة الامتحان. وهذا الامتحان هو الذي سنتكلم عن تفاصيله في شيء من الإخصاب وليس هذا الامتحان مقسم إلى فترتين فترة, فترة أولى داخل المطر وفترة ثانية أخيرة يوم القيامة الفترة الأولى داخل المطر مكونة من 3 أسئلة إجبارية والفترة الأخيرة يوم القيامة مكونة من أربعة أسئلة إجبارية يقوم مجموعة أسئلة إجبارية في هذا الامتحان المجهول سبعة أسئلة اجباريه حتى لجميع الآلسين في جهة المنساء فلما اليوم عباره عن كشف وشي حقا لكن تسجيل بتفاصيل هذه الأسئلة حتى الإنسان يستعيد قبل قواته يوضع الإنسان قبله ولما يوضع الإنسان قبله يأتيه بلكان أسودان أسرقان اشتري بالإنتهار ويقال لاحدهما ممكن وللآخر تكير يضعوا فيه منكر ونكير، يقول على منكر ونكير. دليل على صحة هؤلاء هم اللجنة المسؤولة من توجيه الأسرة للذينسين الفترة الأولى. دليل على صحة تعبير. دي اللجنة جاهزة مستعدة لتوجيه الأسرة لهؤلاء الناس. يعني أي سماه ودفن في قبره لا تبي يلقى منكر ونكير في هذا المكان. ما في إنسان موجود ما يقابله. واتصل حتى ملأ. ما في مصار وما في ويا وإنما بيأتي طور من من قبور الناس من الإنسان السائلين يسألون إن كان على خير أم كان على شر والناس في هذه المرحلة هؤلاء فترة دولة الامتحان من جسم الأولين فيجلس عدا الناقدين كل الناس هذا الامتحان من i w tym momencie, gdybyśmy mieli w tym momencie, to była jedyna z najważniejszych wizytów, to była jedyna z najważniejszych wizytów, to była jedyna z najważniejszych wizytów, to była في z najważniejszych wizytów, to była jedyna z najważniejszych في الامتحان تم عدنا لفيرا وتم عدنا سبي بالتغيير فيوضع الإنسان قبله إن كان الإنسان متيما رجل قالوا جماعة صالحا مستقيم شاقا عادم بالله عادم بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام يحوفه وينجح في الامتحان ما لهم؟ السؤال التالي من الذي هذه اسئله يعني نقول الاسئله نتعلم الاجابه على هذه الاسئله تحليل لهذه الاسئله من هدف الاسلام اوpurpose هل السؤال عن الغايه يعني ما هي الغايه التي كنت تركد تعيش في هذه الحياة؟ هل كنت تعيش لاجل ان الله جل وعلا هل كنت تعيش لاجل ان تحصل على رصيد وحسنات ودراياص تصدق فيها الميزان يوم ظل الله وعلا هل كنت تعبد الله ام كنت تعبد غير الله يعني في ناس عبدوا غير الله في ناس عبدوا, عبدوا الشمس والاراضي في ناس عبدوا فلاس في ناس عبدوا الاغوا في ناس عبدوا تلافو النجوم في ناس عبدوا الخشب في ناس عبدوا الاحجار والاخشاب والاشجار والقبور ونظرها لازم انسان بهذا السؤال ايوه هل قال يعوذ الله قال يعوذ ويريد طرح سؤال على البايع هل قال على العظام الصغيره او على العظام غير الصغيره السؤال الثاني ماذا له هل في هذه الدنيا على رأي وفكر وصورة. فلازم يميز اللساء هل كان على منهجة الإسلام أم كان على منهجة الجالبية أو الملايك الأرضية المختلفة. أما السؤال الجالب من نبيك؟ هذا سؤال يسرآن عن القدوة. من هو قدوتك في هذه الحياة؟ من هو مسألك الأعلى؟ هل كان مسألك الأعلى في هذه الحياة هو المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هل كان قدوه في هذه الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الاخيار والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين ام كان بدلك الاعلى في هذه الحياه الدنيا لاعب من اللاعبين او فنان من الفنانين او راقص من الراقصين من الاحياء او من الميتين لا ان اي انسان في هذه الحياه لا بد له من قدوه ولا بد من مساله اعلى إذا كان الانسان قدوه من الاخيار ولا يكون انسان خير. إذا كان قدوة الإنسان من العشرات يكون الإنسان شرير. فهذا السؤال من نبيه سؤال على القدوة. هل كنت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أم كنت تقتدي بغيره من من هم أغلى شامل أو من لا وزن لهم ولا خلالة ولا دين ولا إيمان ولا أدب ولا حياة. من النبي هذا السؤال على القدوة. لازم قدوة. إذن هذا مجمل تحديل هذه الأسئلة الثلاثة. سؤال الأول عن الغاية مرفق. السؤال الثاني عن المنهج. ما الثالث عن القدوة من النبي. أما إجابات التالسين على هذه الاسئله وكما ذكرنا هي تختلف بين نجاح ونفوق، بين صواب وفشل. نموذج للإنسان ناجح. العبد المؤمن زوجته قبله أداه بالعكار فاجت وهذه الآخ تمر على الإنسان من إذا لا منها فما بعدها يسافر، وإذا لم يد منها فما بعدها يشتر. كما قال لي عن الصلاة والسلام يمتسان في قلبه، ويوجه هذا الاسلام السؤال الأول مرة هنا يجيب المهمين بثبات، بلا تردد، وبلا خوف وبلا اضطراب ومن غير انزعاج بفضل الله الذين آمنوا بالقول التالي في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله المطالمين ويفعل الله على الشهد يقول ربي الله الذي رباني ورباني على العالمين بالنعم وهو معبودي ليس لي معبودا سواه هذه اجابه رموزيليه للسؤال الاول ودرجه كاملة هذا السؤال السؤال الاول اجابه مساء اجابه موفره لا يجيبها إلا لسان موفر وبعض بعض الناس قد ان هذه الإجابات كل ساعه و امام بكل بساطه يقول ربي الله بكل بساطه يقول رسولي محمد وكل كل بساطه الدين الاسلام هذا الانسان واحد لم يجابة في هذا المكان ليست اجابة لسان وليس اجابة مصاحف إنما الاجابة هنا اجابة تطوير واجابة ميمان ومحصلة لكل الحياة إذا كان يعرف الله يقول ربي الله إذا ما كان يعرف الله ولا يعرف من خالق الله, مع الله مهما يتاك مهما مهما. ولا شرع الله ما مجدات ما حيزك مره. ولا يعرف ما الذي خلقه زي ما هنعرفه المساله الثاني لانسان فاشل راسب مهمل ضيع وغير مكلمة الاستعداد هذا المحاول. مرحب فإيقوم ربي الله. كفاية إذا كان ربي الله كفاية. الذي ربانا لن الكلام لكلام. ورباه جميع العالمين بالكعب وهو معفوذ ليس لي معفوذ السواه. إذا فإن بقول ربي الله لما أنه ما سأل عفل موفق في تلك الكبير بسؤال الله. في جاءه الكامل تلك الكامل بسؤال الله. الثاني. ما دينه؟ يقول ديني الإسلام. وما هو الإسلام؟ الإسلام الإستسلام لله التوحيد والانقياده للطماعة والبراءة للشرك واهله منه. دين إن الإسلام الجامعة صقيحة. كان جاء السؤال التالي. السؤال التالي. من دمينه؟ يقول النبي محمد بن عبد الله. صلى الله رحمة للعالمين فأمرت به وصدقت يعني فالسلطة عليه الصلاه والسلام ويعني سنة النبي عليه الصلاه والسلام يجيب الجامعة صقيحة. درجه قابلة للسؤال التالي والنجاح في فترة الأولى فترة النجاح وهذا النجاح نجاح كبير ما نجح سعيد. هذا نجاح عظيم هذا النجاح العظيم يترتب عليه السعاده الأبدية يوم القيامة. هذا النجاح في هذه الفترة النجاح ما سعيد ضوافيد كبير. لا يستطيع الإنسان اليوم على هذه الأسرة ولا يستطيع الإنسان يجيم استهتارا معن الانتهاء مكشوف معن الأسرة معلومة. كذلك الاجابات النموذجيه محددة لجميع التاريسين العبد المهم نجح في هذه الفترة الأولى في فترات الامتحة استقبل بشاعة يستغل يبشر الخير فيأتيه في قبل رجل حسن الوجه حسن البياب طيب ومرايحة ويقول له صاحب الطبب من أنت؟ وجهك الوجه يجوه الخير، وليتم وشك ده وشك خير وشك الصباح خير الدوم يستغل بهذا هذه i uchwalił, عمر ona jest عمر stanie, عمر ona يعني ربنا جل وعلا ona العمر الصالح في że ona jest هذه stanie, że ona jest w stanie, że ona jest w stanie, że ona jest w stanie, że ona jest w stanie, że ona jest w Amr الصالح هو wa ala. Fijazat ar-ḥal wiyābul Rabb yami bi-sta'ah Rabb yami bi ذرائها وريحاننا وندام طريما العين الى يبعث الله الاولين والاخرين دعنا نصبر لكم ننتظر وهذه نجاح نجاح العمل نجاح هذا نجاح هذا هذا من غير z nich nie ma w tym فتح momencie, gdyby w tym momencie, حتى لو كان mowa, to nie ma عالم tym شيء gdyby أو momencie, gdyby w momencie, gdyby w momencie, gdyby w momencie, gdyby w momencie, gdyby شير momencie, gdyby w وربما يلقى w momencie, يلقى بقايا عظام gdyby w momencie, فالعين لا ترى الأشياء موجودة لكن العين لا تراها، العِمَالَجَنَ موجودة لكن العين لا تراه، والأنذل لا تسمع، واللسان لا ينطق ولا يتكلم، واليد لا تلمس. الحواس الخمسة لا تستطيع لنا تصوير هذا العالم. ما في طبر فتحناه ولا في حالات بعض بعض للناس العالم l'am zadep, adep w grube, adep chowas, btahef w i adep shahad. adep moshbud, adep munzur. lekit zaledem adep w grube, ma wrał hayat, la yasf kliem insan, ilah antir al khur, w tassul ali طور ولا جنه القبول i ufnę, że tak powiem, że tak powiem, że tak powiem, że tak powiem, że طريق الخبر że tak powiem, że tak powiem, że tak powiem, ما tak powiem, że tak powiem, że tak powiem, że على powiem, يرى tak powiem, لما ربنا قال في السكرات الموت إنسان ممدد على الفراش وأهل حول الفراش وقد يكون الطبيب عند راسي لكن ملك الموت أقرب إليه من الطبيب وأقرب إليه من هذه وأعوان ملك الموت ملك الرحمة او ملك العدا لما ربنا قال في ذلك فلولا إذا بلغت البرقون وانتم من أجلكم ونحن تطرد اليه منكم ولكن لا مسؤول هذه حالة التصدية صلاته تنتهي. وسواء tym momencie, عملها يتوقف هنا to الاختبار. wola, była بس była بهذا była wola, była wola, była لكن była wola, była wola, była wola, była للناس była wola, była ولا była wola, była wola, była wola, była wola, była ما była wola, była wola, była wola, była wola, była يكون في مكان. في أي زمان يباشر عمل؟ ممكن يأخذ روح الإنسان في البيت، ممكن يأخذ روح الإنسان في المسجد، ممكن الإنسان في الاستاد في ممكن روح الإنسان في البحر، ممكن يأخذ روح الإنسان في الجو، ممكن يأخذ روح مكان وفي أي زمان تشي عرب على الأرض، وليس اتصالات. ما على الشبكة. بعض الأماكن أو بعض الأسماء مطلوبة وجودها، لكن في أي زمان في أي مكان لم لا قل لا تفبده الازمنه ولا تقيده الأماكن في أي مكان وفي أي زمان. ملك الموت يصل الإنسان ويأخذه روحه، ممكن تكون في المدرسة أو في الجامعة او في الحفلة أو في الجامعة أو في الشارع أو في السوق. وكذلك في الصباح والمساء والليل والنهار كما قال الشاعر يا ناي الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يضربنا أسحار وكم من الناس ما في صلاة النهار وكم من الناس ما في صلاة الليل.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 لما يوضع في قلبه ويواجه هذه الأسرة يكون وصل إلى النهاية الحتمية. وهذا العار الحواسب خلاص لا قص إليه. مقوم الكلام إنه هذا العار عار بزرع لا قص إليه الحواسب. فهذا عار الناجي في هذه الأسرة يسحله في هذه المدة الوسط وهذه حالة لا تراه العيون بالأصل. ده الإنسان الناجي. أما الإنسان الراسب المهمل الفاشل. غير المستعد للامتحان تغرقه رجل قد يكون امراه قد يكون شابا وقد تكون شابه ما دام بالغين عاقلين مكلفين يوجه له هذا ال... الامتحان هذا السؤال فيوضع الفاشل في قمه رجل كان و امراه ياتي بلكان بصورة بصوره موسعه ومخيفه اسودان سرطان شديد فيها، كان صوته مضطعت لهم كما بعض الاثار لهم قرون او لهم اداء لهم اسنان كقرون البغض في بعض الروايات إنه انهم ياتوا للكاتب والكافر بصوره بشعه ومخيفه بابتسامه خائفا مذعورا مضطربا في قبله فيقولان له بغض فيزداد ترابا وانسعادا ولا يستطيع به فيقول ها ها لا أدري w tym momencie, gdybym się nie uczył, to była wola, była wola, była wola, była wola, للناس لكن هناك wola, była فتضيع była wola, منه الكلمات Habijawa fałszywa, istnienie nowe, ewijawa nieprawidłowa, nieprawowa. To naprawdę nieprawowa. Małej, nie małej, nie małej, nie małej, nie małej, nie małej, nie małej, nie małej, nie małej, nie małej, nie من الحديث. وضخامة هذه الآلة لو يتمع الجنس والجن على ان يسحبوها ما استطاعه. لو يتمع الجنس والجن على ان يسحسفوها هذه الآلة ما استطاعه. بهذه الآلة. ومن شدة الضربة يتأكد عليه القبر ناراً ويتفتت يصبح تراباً ويغوص الأرض السادع من هول الضربة. يتفتت ضربة شديده وحرارة الضرب فيها يتأجج عليه القلب ويتلّم ناراً ومن شدة الض الضرب يغوص القلب السابعة وينصرخ صرقة غرابة ومخيفة تسمعها جميع المخلوقات nie كل الكائنات إلا الإنس والجن ولو سمعوها لماتوا جميعاً والجن لا يسمعون هذا الصرقة لا من سمع هذا الصرقة سمع هذا من أو من الجن حيبسك الصلاة المستقيم وكذا سيكون يكشف عالم الغيب وأصبح شهادة وربنا جل وعلا يمتحن الناس بأن هذا العالم عالم خفي ليعلم الله من يخافه بالغيب يبيز الله من الذي يوم بالغيب ومن الذي لا يوم إلا بالمادة المحسوسة المسموعة البطئية الملموسة فربنا جل وعلا يسمع الدوس والتدهم الصراخ المرعب المخيف وذلك كانت المفرح يقول النصارى والمشركين والمجرمين وعزقون في البطولين تسمع هذا الصياح المظيف تسمع كل المخلوقات الحصين والحمير والخرفان والأغنام والقطط والقلاف والدجاج كل المخلوقات حتى الأشجار والجمالات تسمع هذا الصفحة المرعبه لا يسمعها إلا لا يمنع من سماعها إلا الانس والجن حتى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصحابة لولا ان لا تدافنوا لدعوكم الله ان يسمعكم من عذاب القول ما اسمع كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع هذه الاصوات المرعبه وهذا العذاب الرثيق في القبور كان المصطفى عليه الصلاه والسلام يسمع فنعم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اعلم هذه الامه بالله واكثر الناس خشيه لله وتوى لله لانه عليه الصلاه والسلام راى ما لم نر سمع عليه الصلاه والسلام ما لم يسمع وصل النبي عليه الصلاه والسلام الى عالم لم يصل اليه كشف الله جل وعلا هو ملكوت السماوات والارض في الذي سراب العرق وشاهد من الماس في جهنم ما شاهد. وشاهد من النعيم في الجنه ما راى لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يحمد الله جل وعلا بما راى ضرب الاحسان وصل اليه النبي عليه الصلاه والسلام حقاً ونحن نصل إلى الله والإحسان معنى الإنسان يعمل الله كانه يرى لكن الرسول عليه الصلاه والسلام رأى. راى الملائكه الملائكة راى رأى الشياطين والنمر رأى الجنة ودخل الجنة عليه الصلاه والسلام وتجول بين دورها وقصولها ودورها وكل ذلك عندنا نوش مستور لذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أعلم خيات الأمة وألقاها لله وأخشاءها وأعرفها بالله رب العالمين عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاة والسلام لولا أني أخاف أن الدفن في المغابير لسأط الله أن العذاب الذي عسمنه في المغارب. لو الناس سمعوا هذا العذاب في القبور ما إنسان بيدفل بيدفل إنسان في ما انسان يدخل يدخل في المغابير في ولا إنسان يدخل ولا عزيز نلهه ولا حبيب ولا في الناس في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 حضروا الى اعماق w في هذه المنطقه والهدف انه يستخدم اجهزه لتنبؤ بالزلازل في هذه المنطقه حضروا على ابعاد صغيره لكنهم هذه حركات هذه من الرجال والنساء من وصياح لآلة شديد لملايين البشر اصوات رجال ومختلط أصوات اصوات النساء وأصوات النساء أكساً وأعلى من اصوات الرجال وهذه الأجلسة سكرة عندهم هذه الأصوات فاصيبوا بصنبة نفسية حوالي للمرة لما تفعلوا بهذه الأصوات من الأصوات الزلازل وصيبوا بصنبة نفسية ورواها لنقلوا للمستشفى وما تصب المستشفى بالعلاج النفسي بعد هذا الصنبة 15 يوم اسبوعين وبعدها هم ملحدين طبعا لا يؤمنون بالله ملحدين يقول لا اله الا الله وديننا في الشعور لكن بعد هذه الحادثه قالوا الان نحن اصبحنا من الكيفين قالوا انا عايش في الارض في عالم يسمى عالم الكيفين في اسفل سافلين وده إشارة الى انه فعلا عصوا القبر وهذه الاصوات المرعبه موجوده ربما جدا على سلاله من الناس لكن احيانا ببعض الوسائل ممكن ربنا جل وعلا يكشف للناس العظه والعظه هي غير مسموعه الاصل دائما غير مسموعه لكن لا يبدو ان ربنا جل وعلا يكشفها للناس لتكون العظه لمن يسمع وزياده الايمان والا هذا الخبر لو كان صحيح أو غير صحيح طبعا كلام ذاك مشهد في اي الإعلام الاعلام في الاطباء او القول تقريبا من عشر سنوات و في المواضعه الالكترونيه في شبكة الانترنت وتم حول النقاش كثير جدا وجدال من العلماء والائمه والعلماء لازم نصل قوي برفق انه هذا الخبر من هذا العالم وجود بذلك وإستعداد وإيمان بهذا العالم عالم التحيط وحياة المصلة فالكافر الفارق لا يغفر للإجابة السؤال الأول يقول, يقول ها ها لا ما قال الله فلا يخاطر على رب الله وصله بينهما الله وقوعه ثم يأتي من جديد السؤال الثاني بعد أن يرسل الأرض السادع وجمع ثاني من جديد ويأتي لسؤال التاني. ما نفس الاجابه ها ها لا ادري يغرب بي هذه الحاله ليغوص هذا السابعة ويصرخ تلك الصرخه المعبه المفيبه ويأتي من جديد للسؤال التالي من نبي ويقول ها ها لا ادري والله وردت يقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته ويقال له لا ادري ولا ادري يغرب بي هذه الحاله يتفكر حول الادراك ولدي به على الخبر نار ويصرخ تلك الصرخه المعبه المفيبه ثم يعود من جديد في قبره وكذا يكون فشل في الفتره الاولى من فترات الرسم رسوب رسوب خطير او كيف ولدي مصيبه ليه تفادى الروي في فتره الامتحان يستحق الاشعار المناسبه على هذه الحاله حاله الاهمال والفشل والاستمتاع وعدم الاهتمام وعدم الانتهار وعدم المنافسه لهذا الامتحان استقبل البشار يأتي في رجله رجل الوجه قبيح الثياب ممتينة ضايعة يقول لو صهر ضم متشائم فزع من أنت وجهك الوجه يجي بالشمس ولا يتنم والشج والش شر ما في خير وشوم يلوين ولا أنا عملك سيء أنا عمل قسي. يعني فعائلتك السوداء. صفاتك القبيحة. أنا الكذب الغيبه النميمة. الاستغزاء. الشباب السخرية. طرف الصوت غروب الواردين. بداء اللسان أنا عمل قسي. فعائلتك وعمائلتك القبيحة. هي أنا. ما بنجلب على شكلها في هذه هذه الصورة قويها قبيحة. زيادة في عزاب صاحبية. فيقول انا أنا عمل قسي. فيقول إنه الحياة أمامه مشكومه وان المصير امامه اسود وان العذاب امامه اشد فيقول ربي لا تؤلم الساعه ربي لا تؤلم الساعه ثم يضيق عليه في قبره حتى تقتلف الله يضم الضمه حتى تقتلف الله ثم تفتح الله الى جهنم فياتيه من حرها وسمومها يتقلب في جنبها الى ما شاء الله وهذا المصير يقول الكعبه يتقلب في, في جنبها الى هل يبعث الله لا اولي ولا لأنه لا هذا المصير لا يصيب الا انسان كافر انسان خالد ما بيسام مسلم يرسل في فتره الاولى في فتره الامتحان الرسول للمسلمين يكون في فتره ثاني لكن في فتره الاولى فتره الامتحان الرسول فيها للكافرين الجاحدين الملحدين لم لا يستغني المسلم لا يعرف بربه يستغني المسلم لا يعرف برسوله يستغني المسلم لا يعرف من, من؟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 w ogóle istaną się w białym morzu, że to musi być, w ogóle wszyscy, ktoś by dał to i i الالتحاق و المحيطات يضيع حتى الجثث يعني لا يحصل عليها حتى الجسمان ما يضيع وربما تمزقهم التماسيح وربما تمزقهم اسماك القرش أو تبتلعهم حيوانات البحر برضو هؤلاء تصل الى الملائكه حتى اذا لم يدفنوا لا الاعتبار بالحال وليس بالمكان. في المكان في ناس في المغارب لكن الملائكه في اي زمان وفي اي مكان توجه اليه بهذه الاسئله سواء كان في السباع او في تحت رابعات. في أي مكان في أي زمن حتى الذين للم يدفنوا. والذين لهم والذين نتمنصروا. والذين نتفرق أشراه وهم يدفنوا. برضو. يوجه إليهم هذه الأسئلة. إذا ما في فرام من وادة هذه الأسئلة. المفشوفة المعلومة. إذا كنتم نصروا بهذه المرحلة. ولكن يقولوا تكون أسئلة الفترة الأولى قد انتهت. وجميع الدارسين قد مرؤون بهذه المرحلة سواء دفنيره او غير مدفونين واوجهت الى هذه الرساله بغيت اسرد الفتره الاخيره وهذه الاسئله موضعها يوم القيامه بين يدي الله عز وجل في هذا بين عز من امموم من ثم نفع به أخرى فإذا وقياهم ينظرون وأشرى للأرض بالنسبة ربها ووضع الكتاب وقيا بالنبينين والشهداء ووضع بينهم في وهم لا ينظرون ووفق كل نفس ما عمله وهو أعلم بما يفعله المهمون هذه السلحة هي أربعة سلحة لحد نعبد الله العمر قضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم الثيامة حتى يسأل على الأربعة عن عمره فيما أفناء وعن شبابه فيما في ما بلا وعماله من اين اكتسبه وفيما انفقه عن علم ماذا عمل به الى بعض الاسئله الاخيره في هذا الامتحان السؤال الاول طبعا الفكره الاولى يوجه درس البلاد منكر ولكن لكن هذه الاسئله يوجهها رب العزه والجلال لجميع الطلاب وما منكم من احد طلاب الحديث الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه وتبجمال، ملا مدلّي أي نساء ربنا جاء له على سهول جيلة وهذه الناسية وربنا جاء له على سهول عن في المهور الأطبع ففي القبر أصبحت الملايكة لكنه من قيامة أصبحته بالرز لا أصل قدم عبد الله من حتى يصل على أركاظ الأطبع السؤال الأول عن عمره في باخنا، العمر. يعني هي فترة الدراسة فترة الدراسية فترة واحدة، وفون صلاة عوض، ماذا فعلت فيها؟ كل العمر، العمر طبعاً، مع وجود المرافق، والشباب والشيخوخة. هذا السؤال يشمل جميع الأعمار، سؤال عام عن جميع الأعمار، من بلغة التكليف إلى الوفاء لكن السؤال الثاني، سؤال خاص عن مرحلة من مراحل العمر. هيا بنا نسأل السؤال الأول عن هذا العمر، هل استفاد منه في الخير؟ أم ضيعوا لا يفيدنا في الدنيا ولا أثناء سؤال الثاني عن في فيما بلاه والشباب مرحل ومراهن العمر لكن لو سؤال خاص لأنه الشباب فترة خاصة ممكن نسميها فترة في لحياة الإنسان فترة الوحيده فترة الإنتاج والعمل والعطاء والنشاط والحيوية والقوة والفتوة والتحمل والانجاز فتره الشباب الطفولة ضياع ولو ولعب وعدم مسؤوليه وعدم جديه و استهداف الطفوله خمس سنة سنه لا ولا مسؤوليه ولا مبالاه الشيخوها ضعف ومرض ثم موقف ووفاء اذن الفتره التي يمكن الانسان ان يعطي فيها ويعمل ويجمع المصيبه الكبيره تحت الشباب فاذا الشاب المستقيم عنده صواب خاص ليس مثل تواب الشيخ الكبير شاب نشا في الله من السبعه الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الشباب الاستقامه صعبه وعسيره الشاب عندكم الملفيات والمغريات ما ليس عند غيره شكلنا الشاب الذي يتغلب على كل هذه الشواغل والصوارف ويعبد الله جل وعلا ويطيع الله عز وجل على فعل يستحق ان يكون من السبعه الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله انساط بعض نقص عن شبابي ايمن ابو بعد ذلك طبع علم الدنيا علم الدين تعلم الحلال وعرف الحرام وفهم الواجبات هل فعل الواجبات وترك المحرمات أم يعتبر هذا كلام من قبيل التنظيم ومن قبيل السبابة ترك الواجبات وفعل المحرمات يتعلم ويسمع ويسمع قال الله جل وعلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا بعد بهذه المعلومات هل جمع هذه المعلومات للسلافة والجدال والحواب والمسابقات والكلمات المتغاطعة والثقافة العامة ولأسباب من هذا العلم إنه حول هذا العلم إلى عمل وأفراط وسلووب وعبادة وطاعة لله عز وجل علم علم الدنيا الطيب أو الصيظ لا أو النساء أو غير من العلوم هن استفادت هذه العلوم وتواضع بهذه عباد الله أم كان السبب من لإنه على عباد الله ويحتقر الناس ويتعالى على الآخرين بسبب وريثات أو شهادات من علوم الدنيا لساحة وصر على كل هذه علم الدين وعلم الدنيا عن a no fama, a ma tym, jak ta osoba zakończyła swoje to osoba, która jest znana nie jest jedyną osobą, która jest Mogę powiedzieć, że w tym مجرد كلام، مجرد mieli żadnych korekt, to była w tym momencie, gdybyśmy nie mieli żadnych korekt, to była w tym momencie, gdybyśmy هو mieli żadnych korekt, to była w tym momencie, gdybyśmy nie mieli Rybiaria, bawię, diagnostyka nas, natychmiast. Kto jest muszą szczerotał na te dyżyty, te dyżyty muszą być wymagane dla każdego nas. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania. Wykonywania.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 مع هذه المساحة المحدودة حتسع كل هذه العدالة الهائلة المتشر لأرض الأرض يوم القيامة ربنا جل وعلا سيحول هذه الأرض من أرض مستديرة إلى أرض مسطحة زي ما قال الآن الأرض يغضر على الكرة أربية. لكن يوم القيامة الأرض حتمده تبصد تصدر أليم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكما قال الله في كتابه إذا السماء شاقت وآدنت في ربها وحقت وإذا الأرض مدد وألقت ما فيها وتخلقت مدد يعني شدت من امراضها لما تكون الان كره ارضيه حتكون عباره عن مساحه مسطحه كالأديم والبصاق والناس كلهم يكون في مستوى واحد جميع الناس لهذه الاعداد الكبيره وهذه الجموع الغزيره التي لا يتخيلها الخيال ولا يدركها الفهم ولا يبلغ الوهم ما بسان يستطيعوا يتخيل هذا الاعداد مش اعداد من البشر اعداد من البشر ومعهم الجن والملائكه وكذلك الوثوق حتى البهائم والوحوش تفشر كما قال الله عز وجل والوحوش تفشر هذه المكان وهذا قصه نبيه ابراهيم يكون الناس الشهادات ويعرف الناس درجه مع هؤلاء يكون كذلك ولا تنظرون في وكلقوم بإمام ومعذمين رسوله الذي أرسله جاء الرسول ومعه الله جاء الرسول ومعه رجل ورجلان جاء الرسول وليس معه أحد نتائج نتائج الامتحانات والمعذمين والآئمة الذين الناس يوم القيامة ويبنوك هذا الحشد الغيظ أبونا هذا عليه السلام وقومنا حواء ليعرف نتائج هذه الشهادة قال عليه السلام لما يرى أبناه ابناء الذين يفرح ويصعد ولما يرى أهل النار يفكي ويحسن. عليهم كان ولي في انتحان الدنيا موجود لعلم شهد أبنائي كذلك البشر موجود موجودة وكذلك علمهم في هذه هذا المشهد الناس كلهم بيؤكد. لا يتخيل إنسان أن هذا المكان سيكون في طلمة الضوضاء والإزعاج والأصوات المتدافرة والصراخ والصياح كما هو الحال في تجمعات الدنيا؟ في الدنيا في الأصوات؟ تجمع من الناس عشرين أو خمسين من الناس كل أصوات عالية ومتداخله وهرج ومرج؟ فكيف يكون الحال مع هذه الأعداد التي لا نقول بالملايين ولا نقول بالبلايين ولا بالمليارات هل يكون الحال في ضوضاء أو صحب؟ ربنا جل على سفرنا مع هذه خشعت الأصوات بالرحمن فلا تسمع إلا فمسان. ما في كلامه. ونظام نظام ليس فيه فوضى ولا عشوائيه يوم يقوم روح والملائك مصفى صفوف منظمة لا يتكلمون إلا من أدنى له الرحمن وقال صوابا. ما في اسلام يتكلم إلا بإذن. ولا في اسلام مستعد للكلام. ولا في قادر على الكلام. وأي انسان شاهدها بنفسه نفسه حتى الانبياء والرسل كل رسول حتى أقول يقول نفسي يقول نفسي نفسي ابراهيم عليه السلام يقول نفسي نفسي موسى عليه السلام يقول نفسي نفسي عيسى عليه السلام يقول نفسي نفسي لحد ما الرسول عليه الصلاه والسلام ويقولوا له يا محمد الا ترى يا واشفع تشفع هذا الجمع رهيب المهيل قمة الصم والاستماع والنظام والهم الشديد والرعم والكر والخوف الشديد وترى كل أمة الى جادية على الركب كل أمة تدلو إلى كتابها اليوم ما كنت تعملون صورة الجادية كل أمة جادية على الركب ودعاء الناس الملائكة في ذلك اليوم وقالوا هم سلم سلم اللهم سلم سلم في هذا المشهد ربما يوم اميز انتم لا تخفى منكم قافل كل الناس يكونوا سامعين كل يكون الناس يكونوا شايفين رباب النساء دوم ما, ما شايف مع هذه الاعداد الكبيره ولا دي سامكم ما سام كلهم بيسمعوا وكلهم يروا جميعا رجال ونساء عن طالين منهم والفعيل ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي اي كلام يسمع واي توجيه يسمع في ذلك الموقف للجميع الواقفين في ذلك الموقف لما يوم رجع جلو على زهر. يوم يري لا تخاف من خافي. هنا ساعد معرف الشهادات النجاح. أي سالج يقطع شهادته بيلي دونا على معرف النجاح. أي سال راس يأخذ شهادة بيلي لسرة على معرف النجاح والفشل. فما من قود يكتابه بيمينه فيقولها وبرو كتابي. منفرح شديد يقول جماعه أقبلوا أضرب هذا الكتاب وضرب في هذا الكتاب. شوفوا هذا النجاح البالغ هذا. الفلاح الكبير هذه السعادة الابديه هو زاد من الفرح يثبت ان كل الناس يشاهدوا هذه الشهاده ويقولون جميعا اقبلوا اقراوا كتابيه نجاح نجاح كبير وذكر السبب في هذا النجاح لماذا نجح قال صننت اني صنمت اني ملاقي النساء صنمت يعني اي وصل هناك معنى اليقين وليس بمعنى الشك التدريب جبار جل وعلا قال قال الذين يؤمنون أنهم ملابوا الله كم من فئة قليلة قال ذا فئة كثيرة. يظنون يعني يؤمنون أنهم ملابوا الله لما ربنا قال على لكبيرة إلا على الخاشيين الذين يؤمنون أنهم ملابوا ربهم يعني الذين يؤمنون لأنك المنظر في اليقين في هذه الآية وفي آياتها كسيرة لها متعدلة فقال السبب الأول في النجاح إني ظننت أني ملابئت ثابت. يعني كنت مو من جهه الحساب عارف المتاسئله وعارف شو في الحساب هناك في جنة هناك وثواب وعقاب فلما اكون مع اللاعبين ولما اكون مع المستهكلين ولما اكون اقف مع القائلين وانما كنت مع الجادين العاملين المنافسين المستعدين لهذا الحساب لما اكون مع الخاملين، العاطلين الغافلين شكله كده قال اي طالته الامتحانات واي صح عارف في امتحان ذاكر واستعد للامتحان سينجح بإذن الله. لكن الإنسان المفاجئ يقول ما, ما عاد من امتحان ما مستعد وياو الامتحان فجاء لا لا شكر الله قوم لا لا سيدنا لم يتفاجأ بالامتحان ولم يتفاجأ بالسؤال عارف متيقن ومستعد ومزاج وجالس لهذا الامتحان. إني صننته إني ملازم إنسان. ترى جها كبير يستجدي مكافأة أكبر مكافأة وعاصف حنية. الناجح الدنيا ياخذ الدنيا يوم القيامه الناجح يلقى اعظم مكافاه وياخذ اعظم اكيد ربنا جل وعلا قال فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه خطوفها دانيه ربنا يقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بما في الايام الخالده كلوا واشربوا يعني الان جاء وقت التناول والطراحه والسعاده الابديه الاكل والشرب والنوم واللعب واللعب انتهى, من انتهى, من انتهى زمن المنافسه انتهى زمن التكاليف انتهى زمن الامتحانات زمن المصائب والفتن انتهى زمن السهر والدراسة جاء وقت النعيم والسعاده ابدي يقولوا ويشربوا هنيئا بما اصدقتم في الايام الخاليه وما هي الايام الخاليه هي ايام الدنيا نحن الان في الايام الخاليه اذا اغتنمناها هذه الايام الخالية الان ليست خلص، بعدين حتكون هي الخالية نحن الان فيها نعيشها إذا اقترمناها، سنكون من أصحاب هذا النداء قلوا واشرموا آنياً لما استفتد في الأيام الخالية إذا ضيعناها، سنكون من أصحاب النداء الآخر وعياذ بالله تلعب الناس، ما الله لكم من الناس أما الناس، وما أستر الناسبين ربما قال الناس هذا الامتحان أكثر من الناس قال الله جل وعلا ويمططع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله قال الله عز وجل وقليل من عباد يشفوه قال الله عز وجلui ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأكثر الناس معناها أكبر الكبيرة من الناس هم الراسلين هم الفاشلين هم الضاليين أما كل من هؤلاء الناس هم النوابع هم المتفاوضين هم الناجحين في هذا الانتحان لكن ما تفكرنا في البداية هي واحدة من الضرائب هذا الانتحان وأن يكون الانتحان مكوش ومع ذلك دقيقت الراسلين بل يكون الراسلين أكثر من الناجحين. ربنا قال على رسالة راسق والعجاز لله وأما نبوثي كتابه بشماله فيقول يا ليك أنني نبوث الكتابية أي سلاحة الشهادة يسرى معناها راسق معناها خاشق معناها معزق فيقول متحسنا من يا من ياليك أنني نبوث يقول يا ليك لما أقصتها هذا الكتاب ولوما أضطت هذه حد الشهادة حدت دريانا فاطحا مخدنة ومخزنة اما الناس المعلمين والاباء والامه درجاته فاضحه القحيه قدام هؤلاء جميع يقول لي عليتني لمكتب كتابي ولا ما دي دو حسابي يقولي انهم بعد انتهاء المصير المشؤوم وهذه النتيجة المخزيه ولا ما دي دو طبعا الندم ما حينفع ده يعني نص ينفع الندم ويستنى العراق خدي واحده مقارنه بين الدنيا وحياه الاخره حيات الدنيا اذا الانسان رسم ممكن يتحول الى اي مجال الى مجال مهني مجال صناعي يمشي المواقف الصناعيه وربو مستقبل لكن انت على راحه ما في طريق اما الجنه او النار ما عليك معركه وعرض للعذاب الشديد يعني لازم ينجح النجاح اجباري وليس اختياري اما ان تنجح واما تستعد العذاب ربنا فربنا نبدا هذا الراس في الامتحان ربنا قال كل الملائكه خذوه فغلوه. هذا العهد الفاشل الناس في الامتحان المؤمن. الماء مسلعي. هل يجب أن يدع في الامتحان؟ ربما لكن قبل ما يدعو به النار لماذا يدعو في الامتحان؟ ما يصنع الرسو في هذا الامتحان. ذكر الأسباب، ذكر السببين. ذكر في الامتحان. قال بعد ما قال ولم أدري ما يعني ذها كانت القاضيه يعني ذها كانت القاضي ديوميت قلنا قاعدتنا من تكون هذه الموته الاولى الموته النهائيه يعني ما وجهت للحياه الثانيه يعني ذها كانت القاضيه موته مره واحده يعني اتمنى انه يكون زي البهائي زي ما قرانا على البهائي انه القصص من البهائي نو القيامه وركوش ربنا يجمعها كلها وينقص من بعضها لبعض ينقص من الشاء انما الرجال يجمع فيما انقطع حدا رب يجعل ما بها وما ياهلا، شكل ربنا يقول لا يكوني فلا في جهنم ولا بهاي في الجنة إلا ما كان من نعيمها الجنة، والخيلون الذي يدخل فيها الجنة، ولا فجيعة على الجنة، لا الدنيا. لكن لا يكوني ترابا، الكاذب، لما يشوف البهاء أصبح التراب ويتاه، يقول الكاذب يا أيتني كنت ترابا، يقول يا كنت ترابا يعني، يعني لو كنت بهيمة، يقول يا ريت لو كنت نعجة، يا ريت لو كنت معي. يا ريت لو كنت قديم، يا ريت لو كنت, كنت فينزير، يعني أماري دي أولا أماري قلب يوم يكون يقولون البهائي في الدنيا لو يساجع لو يبقى بهيمة مشكلة كبيرة، وتتصل بالشرطة. يوم الرجال يتمنى إنه يكون طيارة، يتمنى إنه يكون حشرة، يقول يا ريت كنت ترابا وما يكون تراب. لا ربنا داو عرض ولازم يدفع ضريبة هذا العرض كيف تكون ترى لك عرض وتميز هل البهائم عرض وتميز ربنا ما داو الأمور عشان كذا يرتاح ونبتكم مكلفة ربنا خلقها للبشر وللقلاب يستفيد منها من أشعارها وأوبارها وألبانها وربنا جعلها رابط للناس وذنبناها لهم فمنها مكوفون ومنها ياكلون وهذه الوصية قامت فيها غير غياب ماذا صوت؟ فهي ما تصلت بهذا الوظيفة. خوكلاً وشورباً وصبحاً. والناس استفاقوا منها ويوم الامر من اقلاقهم لترابة. فالكافر يقول عليه ان كنت ترابة والله يكون ترابة. لأنه له عقل ولا أزل يدفع ترابت هذا العقل. ولما يصخر هذا العقل في الخير. يصخر في الخبائس والجلائم والدهاء في يكون يسان زكي. لكن هذا الذكاء يصخره في سلقة اموال الناس. في نهب اموال الناس. ربنا دعوه ولكن يستغلها في الاعتداء على الضعفاء والمساكين فلاح يكون كراف لأنه لازم يدفع الضريب ولازم يكون الغصاص والجزاء المكافئ فربنا يقول للملائكة وبعد مكافذ يتمنى أنه يكون زي كراف ذكر أسباق قال ما أنا عني مالي السبب الأول قال السبب الفشل في الامتحان المال المال في النكبيرة قال ربنا دعو مال امتحان فصلت في الامتحان بدلما سفر المال الله. في طاعات الله سافر في معصي الله. ما يستفيد من هذا المال للدار الاخره جعل هذا المال كله وغيره في الدنيا رسب في الامتحان ما اي حال من هذا المال للآخر للدار الاخر يقول ما استفاد من هذا المال, المال ما مفخر ما أغني عني ماليا اموال طائله ما, ما يستفاد منها وانما كان السبب بها على زين في يدخل بها جهنم وما أصر على ذي يدخلون جهنم بسبب المال ويسقط في امتحان المال. فالفرق فتنه وامتحان وكذلك الغنى فتنه وامتحان الفقير الصابر يدخل الجنه والغني الشاكر يدخل الجنه لكن الفقير المستاكر لا يكون في حاره اخرى كذلك الغني غير الشاكر الفاجر الكاذب المستاكر قد يكون محاسب ويقوم مطالب لكن الغني الشاكر والفطير الصابر إلهما في الجنه لان الفقر والغنى الاثنين امتحان من الله عز وجل فلان ما هنا عني مال السبب الاول المال السبب الثاني كانك عندي سلطانيه مكان الاجتماعيه والدرجات والرتب مكان عند الناس وكان جاي في الدنيا ما دام عزيز اذا انت هتكون عزيز بتغشى زي ما قال قال قال لا يمد الى رب الى اجدنا خيرا منها مطلبا كان عايش في وهم لغيه مثل وهم الميزان عند الله ليس هو الميزان عند الناس ما يوزنوا بالقرش معناه عند الله جل على بيكون مغيب لانه عند الناس مغيب فليه عند الله ليس بالمال ولا بالنسب ولا بالحسن الصالح والدرجات والحسنات من بطى به عمله ولم يسرده نسبه ما هو أصلاك هو مجاملات في الدنيا؟ المجاملات وهل هو واللعب يقدم من لا يستحق التقديم ويؤخر من يستحق التغليب يوم الهيان مكرم سيد أمار بعيد الكلام لكن بعد قال هل تعدني سلطان لا سلطان ولا أتباع ولا جمالير ولا مشجعين ولا ملجبين ولا مريدين هل تعدني سلطان بعد ذلك المصير الذي لا قرار منه ربنا كل الملائكه وحضور كله ملائكه مخلوقين من الغضب ملائكه العذاب ماذا بلي الملائكه ملائكه مخلوقين من النوم وشياطين مغروبين من الغضب لكن ملائكه العذاب مغروبين من الغضب لا يعرف لا يعرف معنى الشفقه ولا يعرف في قاموسه معنى العطف ولا المجامل مخلوقين من الغضب عملهم كله غضب, غضب ربنا كل هؤلاء بقصرة وبمصد وعنف شديد. فأقول له وربطوه. تغير بسلاسة القوية. قبار ليس له مسيل ما قال في لا يوثق وثاغه احد. يوثق وثاغ شديد. وثاغ ليس له مسير. لا في سجون الدنيا ولا عند الجبابره ولا عند الظالمين ولا في المحاكم ولا في اماكن البطش السرية او الجهرية. هذا القلب ليس له مسيل، لا يوثق وثاغه احد. وبعض التفاثير لا يمثل إلا يحدث المواسيطة المغرصة مثل حليمة هذا الكافر من وآخر مرة ولن يوجد مرة أخرى لما بعد ربنا نقول لهم رب يطوب ويغير قيد شديد وبعد هذا الارضباط الشديد ربنا نقول لهم ثم يحيوا صدوب أدخلوا جهنم ليذوق أعذابها ونفقوا جهنم ربنا نقول لهم في سلسلة ويجربوا أسرمون ذراعاً في صدوب سلسلة يعني الحديث ملتهد يحشر فيه من فمه فيخرج من قبله كما يحشر اللحم في الشواه لأنه اللحم يخشر في الشواه ويقلب في النار كذلك يحشر في هذا الحديث المتهم ويقلب في نار جهنم كما يقلب في الشواه في الجمع ربنا نقول في سلسة التي تضرعها ذراعا لراعهم في السطور لا عذاب شديد رهيب لا نصف لا نقتمل ولا نقام قد يسأل سعيده ماذا يا هذا العذاب الشديد الإجابة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أكبر جريمة لا اله الا الله العظيم لا اله الا الله العظيم اما صراحه او ضمنا صراحه في ناس قالوا لا اله ما الشيوعيين البعثيين الماركسيين الملحدين قالوا لا اله والحياه مادة والدين في الشعوب دين جاهر غير ما في ره يسترقوا عذاب بلا رحمة. انهم كان لا اله الا الله العظيم في ناس باللسان قالوا الله موجود لكن بالافعال افعال افعال من لا يخاف الله يقول لا يؤمن بالله العظيم إما بالإسلام مقالي يقول عليم ما في الله يغفر بالله والذي إنسان حالي يقول أفعال أفعال السلام يعرف الله ولا يخاف الله وغيره مؤمن بلغاء الله وفي الحال تلك يطبع هذا العزب كان لا يؤمن بالله العظيم وأي إسان قصر في حق الله لازم يقص في حق عباد الله عشان كده السبب والتالي ومن يغادره واني بعده ولا, ولا يحط على رعام المسكين زول طيحت الله، هل يُعُبَلْهُ أنه يحفظ حق المساكين؟ زول ضيّ الله القومية الجبار، هل يمكن أن يحفظ حق المساكين الطعيف؟ العاجز؟ مستهيل؟ هذه علامة وسيرة بين حق الله وحق عباد الله. أي إنسان ضيّ حق الله فهو لحق عباد الله يضيع. وأي إنسان ما عرف الله فلن يعرف حق عباد الله. شكرا ربنا قال هذا إنسان؟ في منتهى قسوة وفي منتهى قنصة لا رحمة في قلبي لذلك من لا يرحم لا يرحم. لأنه في الدنيا كان لا يرحم وكان قاسي وكان عنيب وكان بشع وكان شديد على عباد الله. ولا يخب على طعام المسكين. ربنا قال فليس له اليوم هنا ما في الآن رحمة ولا مجامل ولا مصر ولا طعام إلا من بسلين. لا يأكله إلا خاطئون. صلى الله عليه وسلم. لكن Występowali chwilek słowa o tym, że imprezy są już obecnie generalnie dla sił siedmiu, a nie to i nieudanym. Wszystko jest أول في المدرسة وكذلك الأول في الجامعة في الصف الأول يكون من حافظ القرآن الكريم، طبيب، فقيه، ومهندس حافظ القرآن الكريم، المسلم هذا زي ينبغي أن يقول ينجح في الامتحانين، امتحان الدنيا، امتحان الآخر. هذا بعض الناس اللي هو فاهم غلوك، انه نحن مسلمين ما قلوبنا الآخرة وبس الدنيا ما حكت. هذا فهم أعوذ.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 لو أن عايز من واحد إنسان نجح في الدنيا لازم ينجح في الآخرة، وأي إنسان فشل في الدنيا هيفشل في الآخرة، زي ما الله قال، ومن جعل في هذه القامة فهو في الآخرة قامة، وأضل سبيله. تصل الله جل وعلا لعيننا على ذكره وشكره واستقباله. واي موفق في النجاح في هذا الامتحان الكبير. كل خير حالا، وعافو العوام، الحمد لله رب العالمين. والسلام محمد وعلى الله وبركاته.